احباتي في الله وحييكم بتحية الاسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه الحلقة تحدث عن رزيلة وآفة خطيرة يقع فيها البعض منا رجالا ونساء وهي اللعن والعياذ بالله رب العالمين لفظ اللعن واللعن على لسنة البعض اللعن نحن منهيون عنه لفظا سواء هذا الكلام اللعن للإنسان أو الحيوان أو لجماد كل هذا مذموم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس باللعان وفي حديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان يعني عائشة أم المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه يا أبا بكر قائلا له يعني يا ابا بكر اصدقين ولعانين كلا ورب الكعبة مرتين او ثلاثا فاعتق ابو بكر يومئذ رقيقه واتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا اعود والنبي كان يقول صبر صلى الله عليه وسلم ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة يعني قضيت لعن الله فلان والعزب الله لان اللعنى والعزب الله هي الطرد من رحمة الله يعني بلعن إبليس أي طرد من رحمة الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا الآية إذن المسلم منهي ان يلعن انسانا وحتى منهيون أيضا كمسلمين عن من الحيوان قال أنا كان رجل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن الرجل بعيره. فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. سبحان الله. يعني اللعن هذا وهو الطرد والابعاد من الله عز وجل لا يجوز الا على من اتصف بهذه الصفه وهذه الصفه هي الصفات الثلاث. اما كافر او ظالم او فاسق. يعني الكفر تقول لعنه الله على القادمين لعنه الله على الكافرين بالتعمين بالتعميم لانك لا تدري ولكن عندما تلعن كافرا يجب ان يكون لك الكفر مسات كفر كفر بواح كفر ظاهر كفر, كفر, كفر واضح يعني اللعنة تقول لعنه الله على الكافرين لعنه الله على المبتدعين لعنه الله على الفاسقه والفاسقين لكن يعني داعي يعني اياك ان من ان تلعن انسانا بعينه لماذا لان المعنة اذا كما قلت للعلم اذا لعنى إنساناً, انسانا او شخصا او حيوانا او اي شيء صارت اللعنة الى السماء فعلقت في وجهها ابواب السماء ثم تعود فان وجدت الذي دعن اهلا للعنة نزلت عليه والا عادت الى صاحبها والعياذ بالله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم ربما لعن اقوام المعين لانه بما اراد ربه كان اللهم عليك بأبي جهر ابن هشام وعط ابن ربيعة الذين كانوا دون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعض الرلماء ان من بان لنا موته على سنات مات على الاخر جاز لعنه جاز جمه ان لم يقف فيه ادى على مسلم يعني سهل امو بكر بالله من مرة عن قبر مر به وهو يريد الطائف فقيل هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله هو سعيد بن عاصر فغضب ابن عمر يعني عمر بن سعيد بن عاصر فقال يا رسول الله هذا قبر رجل كان اطعم للطعام واضرب الالهام من ابي قحافه يعني من والد ابي بكر رضي الله عنه فقال ابو بكر يكلمني هذا يا رسول الله بنت هذا الكلام فقال عليه الصلاه والسلام اكفف عن ابي بكر فانصرف ثم اقبل على ابي بكر فقالنا يا ابا بكر اذا ذكرتم الكفار فعمموه فانكم اذا خصصتم او خصصتم غضب الابناء للاباة فكفوا الناس عن ذلك يعني اذا مسألة اللعن هذه يجب ان يراعيها الانسان حتى وان كان الذي دعن كافر لان هذا الرجل الذي غضب صحابي عمرو بن سعيد بن العاص ابوه مات كافرة لكن سعيد ابنه لكن عمرو ابنه صحابي جديد فعندما يستثار في ابيه الذي مات فكان الله يقول لا تسبوا الكفار او الذين ماتوا لان ذلكم يؤذي الحي ولا يبلغ الميت يعني يطلع عليكم عكرمة لما جاء عكرمة مسلما مع خالد بن الوليد كلاهما في السنة الحادية عشر من البعثة قبل انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم لرفيق الاعلى بسنتين قال اصل عليكم عكرمة من هذا الشعب او من هذا المكان او من هذه الناحية فلا تسبوا اباه يعني لا تقولوا لعن الله ابا جهل أو, كذا او جهل كان كذا وكذا لا تسبوا اباه فان هذا لا يبلغ الميت وانما يغذي الحي فلا داعي يعني حتى ان نعيمان كان دائما يؤتى بي من للحضر وحد مرات في ايام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة الله ما اكثر ما يوتا به فقال عليه الصلاه والسلام لا تكن عونا للشيطان على اخيك اذا يجب الانسان ان يحاذر والانسان لا يرمي رجل كما روى في الحديث رجل لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه الا ان صاحبه كذلك وما شهد رجل على رجل بالكفر الا باء به احدهما إن كان كافرا فهو كما قال وان لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره اياه. والعذو الله رب العالمين. ولا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدبوا. خلاص. يعني المسألة قال انتهت. يعني الانسان هذا الذي مات وتوفي وهو يسرى امسك لسانك عدد. فالذي تستفينه ان تخوض في اعراض لا تسبوا الاموات فتحضوا به الاحياء. هذا وحشي. قتل حمزة رضي الله عنه الذي اه اعتقده هند لو قتل حمزة فقتل حمزة في احد. لما اسرب الاسلام يجوب ما قبله. وحشي هذا هو الذي قتل مسلم الكثان يعني اذا تاب عن الكفر وتاب عن القتل ولا يجب ابدا ان يلعن عندما نسمع قصته ان الضوء الذي قتل حمزة كيف تخوط في, في هذا الرجل الذي اتهت حياته بالايمان والاسلام. فالمؤمن ليس بالعام ينبغي ان يطلق لسانه لان الانسان اذا تعود حتى على لعن يعني الفاسقين ولا عن الظالمين ولا عن الكفار ربما يتعاون لسانه على ان يلعن غيرهم فلا داعي ابدا لان يكون المسلم لعانا ولا طعانا ولا خواضا يعني كان ابن عون رحمه الله كان عنده بعض من المريدين له وكان يعني رجل من كبار اهل العلم والتقوى المشهود له بالورع فذكره عنده بلال بن ابي بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت. فقال ابن عون انما نذكره لمرتكب منك يعني هو كان يؤذي ابن عون رضي الله عنه بلا هذا قال انما هما كلمتان تخرجان من صحيفة يوم القيامة. لا اله الا الله. ولعن الله فلانا. فلا ان يخرج من صحيفة لا اله الا الله. احب اليه من ان يخرج منها لعن الله فلانا الذي استفيده? الناس, كما قال ابن عمر الناس الله كل طعان اللعن. ايضا بعض الناس عندما يصاب او يؤذى من انسان يستبدل اللعن بالدعاء عليه. فيدعو عليه بالشر. ويقول اللهم اصبه بالامراض بالاوجاع لا تسلمه. هذا يعني غير مستحب. هذا مذموم يعني المنظوم يدعو على الظالم حتى يكافئه. ثم يبقى للظالم عنده فضله يوم القيامة يعني يظل يدعو يدعو فالله عز وجل يا من ظلمت فيما يعني ظلمت فيه فظل هذا الظالم له عندك فضله انك تدعو عليه اكثر من الاخر ازتهى الاخر لانه اريد ان اقول يعني قال لنا بعض هالعلم لا تدعو على الظالم مع ان يعني يجوز ان يدعو انسان على على الظالم الظلمة لان دعوة النظوم ليس بينها بين الله حجاب لكن يعني لا تدعو على الظلم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه يعني الذي يظلمك هذا ظلمه اسرع اليه هو ضررا من دعائك عليه وانت تريد ان تقتص منه اترك لله عز وجل يقتص منه وياخذ لك حقك ويعوضك يوم القيامة تأتي يوم القيامة يا من ظلمت ويدخل هؤلاء الذين صبروا على الظلم في الدنيا الجنة بدون حساب يذهبون من الأرض المحشر من قبور فورا الى باب الجنة ويحجزهم هناك رضوان خازن الجنة كيف تدخلون الجنة وانتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان ولم تنتظروا الحساب فيقولون يا رضوان أو ما قرأ القرآن يقول وما يقول له ما في القرآن يقول ان إنما يقولون انما يوفى صبرون أجران بغير حساب يقولون له كيف كان صبركم يقولون نحن كنا إذا جهد إلينا حلينا وإذا أسيء غفرنا وإذا ابتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا فيقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أن تحسنون هؤلاء هم أهل الصبر هؤلاء الذين يصبرون على أذى الناس ويصبرون على ظلم الناس ويصبرون على ظلم حتى بالذات الظلم الأشد مرارة هو ظلم ذوي القرابه وظلم ذوي القرابة يعني وظلم ذوي القربة اشد مضالفا على النفس من واقع الكساب المهندي وما ساءني الا الذين عرفتهم الله رحلني كل من لست اعرفه لكن الرحم الكاشح هذا نحن مأمرون بصلته ومأمرون بوصله لان هذا يستل السخيمة ويستل الضغينة ويستل الاحقاد من قلوب هؤلاء الذين لا يكنون لنا خيرا الانسان يتعود على ان يكون متأسيا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصل من قطعني وان اعطي من حرمني وان اعفو عن من ظلمني حتى بلغ الصحابة رضي الله عنهم هذا المجتمع المثالي ومجتمع القيم والمبادئ ان الصحابي كان يضع التمرت في فم اخي أي حلاوتها في فمه هو وكان الواحد منهم في المعركة يحب ان يقتل ويستشهد قبل اخيه يعني كان يؤثر اخاه على نفسه وهكذا صنع الانصار مع المهاجرين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة كان مدحهم رب العباد سبحانه وتعالى فتبوءوا خير الدنيا والآخرة فليتنا نسلك مسلكهم وليتنا نكف لسنتنا عن الخوض باللعن والسب والشتم للناس وللحيوان وللجمال حتى تتعود ألسنتنا أن تقول الخير وتنطق بالخير ومن أصبح وأمسى ولسانه رطب بالذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة اللهم اجعل ألسنتنا مكفوفة عن الشر لهاجة بالذكر ولهاجة بالطاعة إنك على ما تشاء قدير أنت ولي ذلك والقل.